سؤال الحقيقة ما هي أهمية الجماعة في الإسلام وهل يشترط على المسلم أن ينتمي إلى جماعة معينة نعم الجماعة في الإسلام هي الاجتماع على شريعة الله عز وجل طيب التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أم الله وهم على ذلك هذه هي الجماعة التي يجب على الإنسان أن ينتمي إليها أما الجماعة الحزبية التي لا تريد إلا انتصار رأيها سواء كان بحق أو بباطل فإنه لا يجوز الانتماء إليها لأن ذلك متضمن للبراءة من الجماعة الإسلامية والولاية للجماعة الحزبية التي فيها التفرق والاختلاف وقد قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء وهذه الجماعات الإسلامية التي تنتمي إلى الإسلام وهدفها انتصار الإسلام يجب عليها ألا تتفرع، يجب عليها أن تنحصر في طائفة واحدة، طائفة الجماعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ستفتريق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الجماعات فرقت الأمة واشتدتهم وألقت بينهم العداوة حتى صار الواحد منهم ينظر إلى الثاني نظر العدو البعيد مع أن, الكل مع أن الكل منهم مسلم ينتمي إلى الإسلام ويريد أن ينتصر الإسلام به ولكن أنا وقد تفرقوا هذا التفرق وتمزقوه هذا التمزق فالذي وجه إخواني إليه من هذا المنبر منبر نور عدرب من إذاعة المملكة العربية السعودية أن يجتمعوا على الحق وأن ينظروا أوجه الاختلاف بينهم فيزيلوها بالرجوع إلى كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحقيقة أن هذا التفرق راح فريس راحت فريسته بل أصبح فريسته هذا الوعي الذي نشاهده في الشباب الإسلامي فإن هذا الشباب بتفرق هذه الجماعات صار كل طائفة منهم تنتمي إلى جامعة إلى جماعة صار كل واحد منهم كل واحد منهم ينتمي إلى جماعة من هذه الجماعات وتفرقوا وصار بعضهم يسب بعضا ويطعن في بعض وهذه ضربة قاسية قاسمة للظهر لهذه الصحوة التي بدأت ولله الحمد تظهر آثارها في شباب المسلمين المهم. أنني أنا أنصح بعدم التفرق ولو في ضمن هذه الجماعات وأرى أن تكون أمة الإسلامية أمة واحدة لا تختلف ولا تتسمى كل واحدة منها باسم ترى أنها مد للجماعات الأخرى هنا. بارك الله فيكم هذا المستمع في الله محمد ابو زهره مصري يعمل في بيشه يقول في